هو الشيخ وهو طلب العلم شركه في خبريه باذن الله مش عارفون يا اخوان اذا اذا وجد شيخنا كان يقول إذا وجد إنسان ترى فيه الخير واو وهو الاقل شرا وكما أقول مما يخدم الناس فلا مانع ولا ما على الناس. لا نوجب عليهم ما لم يوجبه الله. ولا نحرم عليهم امرا لهم فيه سعد. ما في معنى إذا فيها عصبية قبلية ففيها عصبية قبلية. يعني لكن نحن لا نتكلم. لأن لأن أنت انتخبت فلانا ليس ل... إلا لأنه ابن عمك. إلا لأنه من عشيرته. مع ان فلانا البعيد أحسن منه أفضل. هذا عصبية قبلية لا تجوز. لكننا نتكلم الآن عن من اخترته ولو كان بعيدا عنك، وهو رجل فاضل يقدم الخدمات للناس ويخدمهم ولكن إذا وجد من هو قريب منك، وهو ذو فضل فهذا أولى لكن ليس بالضرورة أن يكون القليل هو الأولى والأفضل والله تعالى على نعم هذا الورع شخص كل إنسان أدرى بنفسه ومذرسه إذا الورع قضية شخصية ما تتورع منه فلا تتورع منها أنا أنت قد تتورع تترك أنا قد تتورع تنسعني كل إنسان له نظرة في باب التورع